السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير ما زلنا مع أنواع العبادة وذكرنا ثلاثة أنواع في الدعاء والاستغاثة والاستعانة واليوم مع النوع الرابع وذلك من كتاب مختصر في العقيدة للدكتور خالد لمشيق حفظه الله تبارك وتعالى قال النوع الرابع المحبة المحبة عبادة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 جل وعلا ثم محبه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ترتيبات أخرى ولكن لا بد من تقديم محبه الله ومحبه الرسول يقول الله تبارك وتعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم, وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها ومساكن وتجار تخشون كسادها ومساكن تغشون كسادها ومساكن تغشون كسادها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل تربصوا حتى ياتي الله بامره فلا بد ان يقدم حب الله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 ويحبون الانداد ويشركون في المحبه يشركون في المحبة او ان يكون الكفار يحبون الانداد الحب الذي يجب أن يصرف إلى الله ولا يحبون الله وعلى التفسيرين يقول والذين امنوا اشد حبا لله اما ان يقال اشد حبا لله من حب اولئك لله لانهم يشركون معه غيره بينما المؤمنون لا يشركون معه غيره أو أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبه اولئك لاصنامهم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 أقساماً ستة أقسام أو سبعة أقسام يتفوتون في ذلك لكن تقسيم المؤلف هنا قال أولاً نحب أقسام الأولى محبة الله جل وعلا وهذه المحبة التي تكون لله تبارك وتعالى ان تكون مقدمة حتى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بل نحن إنما أحببنا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بها جل وعلا فمحبة الله مقدمة على محبه كل أحد جل في علاه الثاني قال محبه لله وفي الله وهذه يسمى قر الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اوثق قر الإيمان الحب في الله والبغض في الله ويقول ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومن في الله فقد استوثق الإيمان أو استكمل الإيمان فالقصد أن المحبة في الله والمحبة لله سبحانه وتعالى هذه محبة الآخرين تكون محبة الإنسان في الله أو لله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 تعيس عبد الخميصه تعيس وانتكس وإذا شيء كفان تقش طيب هذا ما لا هذا لاجل الدينار لاجل الدرهم لاجل الخميله لاجل الدنيا يعصي الله جل وعلا ويقدم محبه الناس على محبه الله كل هذا لينال شيئا من زبالة الدنيا ويقدمها على حبه لله تبارك وتعالى وهذا من الشرك الاصغر ومن صوره كذلك الغلو في المحبة الغلو في المحبة المحبه لها حدود فإنسان إذا حب إنسانا لا يغلو في حبه والنبي نهى الناس لما قال له أنت سيدنا لما جاء النفس قالوا أنت سيد أطروه صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم قالوا عبد الله يكفي يكفي هذا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 رحمه الله تور الشيخ بن عثامين كذا يوضع الله والرسول في طبقة واحدة كما ما يوضع في المساجد الله محمد مثلا أو الميدالية الله والظهر محمد يقول هذا لا يجوز يجب أن يكون الله فوق ومحمد تحت صلى الله عليه وسلم لا يسرق الله محمد يكون تبع نعم أشهد أن لا إله الله واشهد أن محمدا رسول تبع ان يقدم أو يساوي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 زوجنا الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمت والنعم والحر. هذه حب مباح. بل هذه مغروسة في الإنسان أن يحب الشهوات هذه الدنيا. لكن لا بد أن يكون إيش؟ بقدر. لا بد أن يكون بقدر. تحب الزوجة. أحيان تكون زوجة كافرة وتحبها كاليهودية والنصرانيه يعني واحد زوجة يهودية زوج نصرانية. ما يحبها حق زوجها. كيف تحبها؟ لكن هذه محبة فطرية أو محبة شهوانية هذه محبة شهوانية وويبغض فيها دينها يعني وإذاك قالوا يجتمع في الإنسان حب وبغض وحبه من جهة ويبغضه من جهة مثل واحد يحب موبو وموبو كفار فيحب موبو لأنهم لأنهما أمه وأبوه طيب ويبغضهما لأنهما كافران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 يعني النجار يحب النجارين، الحداد يحب الحدادين، الحد الميكانيكي يحب الميكانيكيين، طالب يحب طلبة العلم طبيب يحب الأطباء، مهندس يحب المهندسين. يعني شيء نفسي يعني. من يشوفه المهندس وده يسولف معاه وده يقترب منه وده كذا. هذه صنع والمصلحة يسمونه. وحياة الإنسان يحب المحسن إليه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فأي إنسان يحسن إليك تحبه وإذاك تقول صفان بن أمية يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما يقول إنه كان محمد من أبغض الناس إليه فما زال يعطيه تصرح حب الناس إليه ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا فإنسان إذا اهدى إليك شعرت بشيء من الحب والود جاءت هذا الإنسان فقالت هذه كلها أنواع من أنواع ممكن محبة التعظيم محبة التعظيم كمن يحب شيخه يحبه محبة التعظيم يعني يكرمه ويحبه تعظيما له او يحب مثلا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم تعظيما لهم او احيانا يكون حب عطف كان تحب اليتيم تحب المريض تحب الطفل الصغير هذه حب عاطفة حب عاطف ورقة وليد لهؤلاء فالمهم ان انواع الحب كثيرة جدا لكن لو قسمناها حب الله وحب غير الله نرتاح ثم نقول حب غير الله ينقسمك الحب في الله والحب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 كلها أعمال قلوب وأعمال قلوب أعظم عند الله من أعمال البدن أعمال قلوب أعظم عند الله من أعمال البدن والخوف ايضا يمكن نقسمه قسمين خوف من الله والخوف من غيره الله جل وعلا والخوف من الله هو خوف السر خوف القلب وهذا لا يجوز إلا لله ولا يجوز أن يشرك غير الله به سر قلب ما احد يستطيع يسيطر على قلبك.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 اني كانت لي ابنة عم وهي حب الناس الي فلما اصابتها حاجة جاءتني فقلت لا حتى تمكنيني من نفسك فلما جلست منها مجلس الرجل من المرة قالت اتقل الله فقمت عنها خوفا من الله سبحانه وتعالى هذا هو خوف السر خوف من الله تبارك وتعالى وقد يكون هذا الخوف شركا أكبر من اسمه للإنسان إذا خاف خوف السر من غير الله جل وعلا أو أكثر من الله جل وعلا والعياذ بالله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 فوجدت سياره غير مغسوله نار كان في غبار شوي كذا فالمهم لما جاء من الغد رأيته قلت له لماذا لم تغسل السيارة قال غسلتها قال ما غسلتها أنا ذهب غير مرسولة قال والله العظيم غسلتها قال لا تحل قد رب الكعب غسلتها المهم بدأ يحلف ايمان مغلظ انه غسل السيارة وانا متأكد انه يكذب وصاحبنا هذا غير متدين يعني يقول فقلت له العباس. أحلف بالعباس اني غسلتها. يقول فسكت ثم هذا العم وقف ونشف فريقه وسكت لحظات يعني. ثم قال ما غسلتها. ما غسلتها. يقول أنا انقهرت يقول يعني مو أنا شم ما غسلت السيارة شنو السيارة يعني. فقلت له تحلف بالله ولا تحلف بالله شد. ولا تحلف بالعباس كذب. فقال الله يسامح العباس ما يسامح, الله يسامح, العباس ما يسامح. هذا الانسان يخاف من العباس اكثر من خوفه من الله والعيادة بالله هذا هو الشرك الاكبر هذا هو الشرك الأكبر. فإذا وصل الإنسان إلى مرحلة أنه يخاف من غير الله أكثر من, خوفه من الله أو مثل خوفه من الله هذا هو الشرك الأكبر ويكون الشرك الأصغر إذا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 مقامي وتذكيري بآيات الله فاجمعوا امركم جميعا ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظرون اقضوا الي انتم وشركاؤكم ولا تنظرون يعني ما اخافكم وذاك قلب كثير لم يذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز معجزه نوح ولا معجزه هود ما ذكرت المعجزة. نعم ذكر إغراء أو منوح لكن ما ذكرت المعجزة التي اتى بها نوح ولا ذكرت المعجزة التي اتى بها هود يقول ولعل معجزه هود ومعجزه نوح التحدي. أتحداكم تضروني اجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غم ثم اغضوا إلي ولا تنظرونا وأتحداكم هذه شجاعه المؤمن هذه الشجاعة المؤمن أما الخوف أحيانا الإنسان ياتي الخوف الطبيعي واحيان يخاف مثلا ان هذا يفصله من العمل ولا و فيعصي لها لاجله مثل بعض الناس مثلا يكذب عشان ما ينفصل من العمل يكذب عشان يعطونه درجه يغش عشان مدير قال له غش ولا ترى احط عليك يعني مدرسين أحيان بعض المدرسين المدير المدرسه يقول لا نجح فلان لا تنجح فلان اذا ما نجحته يخصم علي ولا يكتفيني تقرير سيء ولا يسعى في نقلي او مشارك هذا كله يعني شرك اصغر لانه طاعت مخلوق في معصية الخالق لانه يخاف من هذا المخلوق مثل لانه يحب هذا المخلوق يعص الله هنا لانه يخاف هذا المخلوق كل هذا من الشرك الاصغر لا يخرج من لكن لا يجوز قطعا نعم هناك ذكر بعد ذلك الخوف الطبيعي الخوف الطبيعي ما في مشكلة كما قلنا كما قال مصر خافوا ان يقتلون خرج منها خائفا يترقب ربنا اننا نخاف ان يفرض علينا او يطغى كل هذا خوف طبيعي ما يضر مثل خوفك انت كما قلنا يعني جاءك انسان يريد ان يقتلك فهربت منه خائفا ما في مانع رايت اسدا فخفت منه وهربت ما في هذا كله خوف طبيعي هذا كله خوف طبيعي لا يضر الإنسان شيئا قال ثم الخوف الواجب خوف الشرعي خوف الشرع كل الخوف من الله هذا توحيد هذا توحيد من اعمال قلوب من القربات العظيمة التي تقرب الى الله جل وعلا وهناك الخوف الواجب الخوف الواجب وهناك الخوف المستحب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 يعني زيادة يعني يخاف من زهوي <تصفيق> طيب أو يخاف من الفأر او يخاف من أي أحد جبان يعني في خوف رعديد كما يقال رعديد هذا عيب يعني لا يليق بالإنسان ان يكون جبانا طيب يعني على الأقل عنده شيء شجاع ما شجاعه ما كان هم يقول كان هم يقول خوف من بعض الرجال مروه يعني إذا كان أقوى منك إذا كان قد يقتلك خوف طيب ما في مانع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 والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا ما إني أتقاكم لله واخشاكم له فالخشية شيء طيب طيب والذين هم من خشية ربهم وشفكم يعني الإنسان يخشى الله تبارك وتعالى هذا شيء طيب ويقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء لا سنون يدرت الخشية إلا العلماء فيخشون في الله في السر والعلن سبحانه وتعالى ولا يخشون غير الله جل وعلا فهذه الخشية قربة يتقرب بها العبد الله جل وعلا ثم الرهبة والرهبة والخشية والخوف كلها متقاربة الرهبة والخشية والخوف كلها متقاربة والرهبة أيضا هي أشد الخوف ثم قال بعضهم ومنها قول الله تبارك, أي خافون. أي خاف الله تبارك وتعالى ومنها قولك في دعاء النوم كما ذكر إذا اويت إلى فراشك فقال اللهم من اسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك فوضت امري اليك ولجأت ظهري اليك رغبة ورهبه اليك يعني أرغب إليك وأرهب إليك أرهب يعني منك إليك سبحانه فالمهم أن الخوف والرغبة وعف الخوف والرهبة والخشية كلها متقاربة وكلها عبادات يتقرب بها العبد الله جل وعلا نقف هنا إذا كان عنده سؤال الخوف البدعي هو هو قلنا الخوف البدعي هو الخوف من غير الله تبارك وتعالى لكن لا يسأل الخوف من الله ليس درجه خوف كالخوف من الله تبارك وتعالى اي نعم والخوف اللي من السحره والشياطين وكذا ان تضره هذا كله خوف لا قيمة له لا صحه له ك كل ما قلنا الان انسان يعني قلنا يخاف من الساحر ان يضره او جني ان يضره او كذا ويعتمد على الله تبارك وتعالى وخاصه إذا كان لا يملك من أمره شيئا ان هؤلاء وذلك قال نوح منوح عصصان أجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم ولا تنظرون فالخوف البدعي أن الإنسان يخاف من غير الله تبارك وتعالى في شيء لا قيمة له لكن ليس كالخوف من الله خوف لكن ليس كالخوف من الله تبارك وتعالى ويخاف من, من لا أثر له هذا بدعي إنعم نوع من الملابس، نه خميصة والقطيفة نوع من الملابس كذلك كلها ملابس نوع من الملابس. طيب. ها سؤال إذا اقتسل الرجل والمرأة بعد الجنابة في حمام سباحة وهو غير جاري هل يكون الماء طاهرا أم نجسا لا يكون طاهرا لأن ما وقعت فيه نجاسة والرجل ليس بينجس والمرأة ليست بينجسة فاقتسلهما في حمام السباحة لا ينجس حمام السباحة. هنا هل الرطوبة التي تخرج من الفرج أو الشرج تستوجب الوضوء وإذا كان فيها رائحة ما حكمها وإذا كانت من غير رائحة تبتلى بعض النساء بخروج الرطوبة من الفرج هذه الرطوبة يعني هل هي نجسة أو لا وهل هي تنقض الوضوء أو لا مسألة مسألة الأولى هل هي نجسة أو لا الثانية هل تنقض الوضوء أو لا الأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى ليست في نجس إنها لا تخرج من البول لا تخرج مخرج البول إنما هذه الرطوبة هي تكون على ظاهر الفرج فليست بنجسه والله اعلم واما قضيه هل تنقض الوضوء او لا هذا خلاف بين اهل العلم العلم عند الله انها لا تنقض الوضوء وان كان اكثر العلم يرون انها تنقض الوضوء لكن الاقرب انها لا تنقض الوضوء اختار شخص ثابتين مياه نعم هل أنا طهرت هل اذا طهرت او رايت الطهاره بعد الشروق هل ان اصلي اولا او لا وهل يجوز الصيام وإذا صمت هل أقضي هذا اليوم نعم الصوم لا بد أن يبدأ من أول اليوم ولا بد أن يكون معانية لابد بد أن يكون من أول يوم إذا طهرت المرأة في آخر الليل آخر الليل استيقظت من النوم ساعة الواحدة ليلا فرضت وذهبت تقضي حاجتها فرأت أنها طهرت من الحيض رأت القصة البيضاء مثلا ورأت الجفاف تأكد أنها طهرت من الحيض هنا لكنها لا تريد أن تغتسل الآن فرجعت ونامت إذا نوت أنها تصوم غدا صومها صحيح حتى لو استيقظت بعد هذا الفجر صومها صحيح أنها نوت من الليل أنها تصوم أما إذا طهرت في النهار فهذا اليوم لا يعد صوما لها لكن تمسك إذا استطاع عن الطعام أفضل أن تمسك عن المفطرات حتى يعني, يعني ياتي وقت الإفطار فتمسك لكن لا يجب عليها وكذلك لا يعد لها هذا اليوم أنها صامته وأما الصلاة فإذا طهرت الضحى لا تصلي الفجر لكن إذا طهرت الظهر تصلي الظهر إذا طهرت العصر تصلي العصر وقال بعضهم تصلي الظهر والعصر إذا طهرت العصر وإذا طهرت المغرب تصلي المغرب وما بعدها طبعا وإذا طهرت العشاء تصلي العشاء وقال بعضهم تصلي المغرب والعشاء وهذا احوط لكن القصد أنها إذا طهرت الضحى فإنها لا يلزمه صلاة الفجر ولا تصوم طبعا نعم السؤال الثالث على القول بأن الصعيد هو كل ما صعد على الأرض هل يدخل الثلج الأبيض الذي لا ينصهر نعم يدخل يدخل الثلج إذا كان على ظاهر الأرض نعم يدخل ويجوز التيمم عليه ويبلو شيء بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات ذكر الخوف بالقرآن لا يفهل هو محمود أو مكروه هذا ها ها الخوف جائز خوف جائز كما قلنا عن موسى عسى خرج منها خائفا يترقب وكما خاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر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 هذا لكن كمال الأنبياء هذا صلوات الله عليهم أجمعين ما يخاف أبداً صلى الله عليه وسلم أبداً فهذا هذا الكمال بالنسبة للأنبياء أما الخوف الطبيعي هذا ممكن يحدث في كل أحد الخوف الطبيعي لكن الخوف من إداء الناس وكذا لا يضر أبداً وذاك موسى صلى الله عليه وسلم قالوا إن لمدركون لما لحقهم في العون ماذا ما ذقن كلت معنينا مسخر كلا إن معي ربي ساهدين ولما قال ربنا اننا خافوا ان يفرط علينا ويطى قال لا تخاف انني معكم واسمع وراقبها اليه ابدا ولا بهتم لما علم ان الله معهما سبحانه وتعالى وكل مسلم يجب عليه ان يعلم ان الله معه سبحانه وتعالى فذات لا يخاف ويذكر عن الشيخ السمتينيه رحمه الله تعالى انه لما كان مع دجاجيله الرفاعيه في الصوفيه في الشام لما كانوا يعني يلبسون على الناس وغير ذلك فكانوا يقولون نشعل النار وندخل فيها ولا يصيبنا ضرر غير ذلك من الأمور فقال شخص فكان شخص تاني يحذر منهم يفضحهم ويتكلم فيهم وكذا فاشتكوه إلى الملك في ذلك الوقت فاستدعاه واستدعاه فقال ما لكم قال هؤلاء يكذبون على الناس ويضللونهم قولا إنما هي كراماتهم يقولون هذه كرامات فقال الشيخ سنتينيا اكذبون واذا قالوا ان كرمات يدخلون في النار ولا تصيبهم هذا السراج واشار الى السراج موجود قال هذا السراج انا ادخل اصبعي وهو يدخل اصبعه والذي يحترق اصبعه عليه لعنة الله والملائك والناس اجمعين هم يقول ندخل في النار باجسادنا كلها ولا يصيبنا شيء الشيخ سنتينيا قال ادخل صبعك ما بيكي ندخل صبعك يلا هذا جد أنا أدخل اصبعي وأنا أدخل اصبعك وأنت أدخل أصبعك والذي يحترق اصبعه عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين يلا فقال لهم الملك أو الأمير قال أنصفت يلا. قالوا لا تنعم قال لماذا؟ قال إنما يروج كلامنا على غير هذا وأمثاله يعني هذا وامثال ما نقدر عليهم يقولون ما يروج كلامنا عليهم فالمهم لما خرج شرسنتين يقيل له اكنت ستدخل اصبعك في النار؟ قال نعم. قال يحترق. قال ما يحترق. قال كيف ما يحترق؟ قال أردت نصرة دين الله. فالله لا يحرق إصبعي. أردت وشو هذا؟ اليقين. هذا اليقين. يقول أردت نصرة دين الله. والله لا يحرق إصبعي. فالقض هذا هنا ذهاب الخوف مثل هذه الحنة. هذا الكمل. صلى الله نجعنا وإياكم منهم. هل الذهب الملبوس زكاة وإذا لا يوجد ما قولك في حديث ااا الله بسواري من النار أي اللي أسورك الله بسواري من النار الذي عليه جماهير أهل العلم أن الذهب الملبوس ليس فيه زكاة هذا قول جماهير أهل العلم وهو مذهب أحمد والشافعي ومالك وقول أكثر أهل العلم أن الذهب الملبوس ليس فيه زكاة لأنه كالحاجيات الخاصة كالسيارة كالبيت كذا فليس فيه زكاه هذا قول جماهير اهل العلم واما حديث اي سره كان يسورك الله بسوارين من نار حديث ضعيف لا يثبت وكل الاحاديث الوارده في وجوب الزكاه في الذهب الملبوس كلها ضعيفه لا يثبت منها شيء وهذا الذي عليه جماهير اهل العلم وحتى هذا الحديث حتى متنه منكر يعني ان السوار ما يمثل نصابا وصاب الذهب 83 جرام يعني السوار أي شيء ماتل في ذلك الوقت لا يمثل شيء يعني منذ ست سنوات قبل موعد إخراج الزكاة كلما كان هناك حاجة لأحد أسجل هذا في ورقة فينتهي من زكاة المقررة خلاص زكاة خارج الكويت آه لفهمته إنه يعني مباد تقديم الزكاة عن وقتها إذا وجد إنسان محتاج لا لبس يجوز تقديم الزكاة إذا كانت هناك حاجة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 يقول النبي صلى الله عليه وسلم استعجل زكاه العباس صلوات ربي وسلامه عليه هذا الذي اخرج الزكاه من حكم الحج والصيام والصلاه انها في اوقات محدده ان الزكاه يمكن تقديمها لحاجه اما اخراج الزكاه خارج البلد فايضا نفس الشيء الاصل في الزكاه ان يخرجها اهل البلد لاهل البلد هذا الاصل في الزكاه ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عاد بن جبل تؤخذوا من اغنياهم وترد على فقراهم فتأخذ يدفعها أهل البلد لأهل البلد هذا هو الأصل إلا استثنى أهل العلم ثلاث حالات يجوز فيها إخراج الزكاة عن البلد الحالة الأولى يستغنى أهل البلد أهل البلد كلهم يأخذ الزكاة الحمد لله الأمور طيبة والناس مرتاحة وكذا ما يحتاج شيء أهل البلد يجوز إخراجها لخارج البلد أو أن يكون له أقارب خارج البلد ويريد أن يبرهم يعني يريدها الزكاة وصله رحم مثلا فهذا لا مانع أن يدفع الزكاة خارج البلد لأنها أراد زكاه وصله رحم الحالة الثالثة وهي أن تكون هناك كوارث تقع للمسلمين احيانا تكون بعض الكوارث تقع للمسلمين فيضانات أو انهيارات أو زلازل أو ما شابه ذلك حاجة ماسة خارج البلد فلا مانع أن تدفع الزكاة في مثل هذه الحالة خارج البلد والله أعلم تفضل. نعم ارفع صوتك قليلا ما فهمت ما فهمت مرة ثانية صليت العصر ما صليت آه حكم الجماعة الثانية في المسجد حكم الجماعة الثانية في المسجد اولا الجماعه الجماعة في المسجد إذا كان المسجد في السوق أو في طريق الناس لم يختلف أحد أنه تجوز فيه الجماعة الثانية تجوز الجماعة الثانية في مساجد الأسواق المساجد في طرق الناس لأن هذه عادة الناس تروح ناس تجي وناس تروح وناس تجي فلا مانع من الجماعه الثانيه فيها نعم المطار. مثلا مطار المطار ليس مسجدا تتعمل مساجد مساجد طيب او مسجد المطار اذا كان في مسجد المطار طيب المول الجماعه الثانيه في الاماكن التي الناس داشه طالع عليها لا ما لها فيها اما الجماعه الثانيه في في مساجد مثل هذا المسجد مثل المساجد المستقره التي ياتي الناس في اوقاتها وكذا كره كثير من اهل العلم الجماعه لانها تعين المتثبطين عن مجيء المسجد لا ما الحق على الجماعه الثانيه اللحق على الجماعة كلا جم... تخلص, جماعة تبدأ جماعة. تخلص جماعة تبدأ جماعة فهذا لا يصلح فيه الجماعة الثانية كره كثير من أهل ذلك لكن ليس حراما ليس... لا نقول لا يجوز وجاء فيه حديثان ظاهرهما التعارض الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عمل يعني زيارة ناس أو شيء فجاء وقد قضيت الصلاة فرجع وصلى في بيته ولكن هذا الحديث فيه رجل مجهول حسنوا بعضه العلم ولكن الصحيح انه لا يثبت الحالة الثانية جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه دخل المسجد وقد قضيت الصلاة دخل المسجد وقد قضيت الصلاة فأذن وأقام ثم صلى بالجماعة الذين مأه جماعة هذا فعل انس رضي الله صلى جماعة ثانية في المسجد وانه الصحابي جليل وبن مسعود جاء عنه خلاف ذلك أنه جاء إلى المسجد وقد قضيت الصلاة فذهب هو ومسروق وعلقنا فصلوا في البيت جماعة يعني لم يصلوا في المسجد فتعارض فعل المسعود مع فعل أنس يعني أنس عاد الجماعة المسجد المسعود راى أن يعيدها في البيت فالأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى لكن الإنسان يخشى أن تتكرر هذه الأمور وبعض الناس يتساهلون في هذا الأمر يعني حتى إني رأيت في أحد المساجد يعني صليت فيه كذا مرتين تقريبا نفس الجماعة ونفس الإمام صلوا جماعة ثانية فسألت أحد أهل المسجد قلت له المرة اللي طافت قال كل الفروض يأتون متأخرين ونفس الإمام كانهم والله العالم ما يحبون يصلون خلف الامام الراتب أو شيء يقول كلهم إلا الفجر قال ليش قام ما ييوم ما يصلون الفجر. فهذه تصور أنت الأصل, الأصل في صلاة الجماعة هي اجتماع القلوب الإمام تصور كل ما صلى أنت لا جماعه لو نفس المجموعه او نفس الامام شو يصير في الإمام هل يحب هذا الشيء او يكرهه يكرهه لا شب فالاصل فان لا يحرس على الجماعه الثانيه لكن لو دخلت المسجد كما قال حسن البصري مع ان فيه اسنده كلام يقول حسن البصري كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قضيت صلوا فراده يعني ما يعيد جماعه ثانيه مع انه ممتعن دين هذا لكن صلوه فراده هذا الاثر فيه كلام لكن المهم انه لا مانع من الجماعه الجماعه ولا مانع اذا ما صليت جماعه ثانيه يعني ممكن تداش المسجد لقيت جماعه ثانيه ممكن تصلي بروحك مو ملزوم تصلي مع الجماعه الثانيه اهم شيء الملزوم الجماعه الاصليه جماعه الامام الراتب الا اذا كان مصلى مصلى كل جماعه تعتبر راتبه ما في مشكله انا اتكلم عن المساجد اذا مسجد ولقيت جماعه ثانيه لك ان تصلي معهم ولك ان تصلي وحدك ولك ان لا تنتظر وتصلي وحدك المهم أن بعض السلف كان الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما كان يكرهون الجماعة الثانية في المسجد لأنها تعين على التكاسل في حضور الصلاة